يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله له رئاء ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه, فأصابه وابل تركوا صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافر.